تَمَاعُوتِ مِن شَيءٍ تَمَتَّعُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا عَلَى رَبِّهِمْ يَتَمَسَّكُونَ وَالَّذِينَ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ يَدْعُوبُونَ كَذَٰلِكَ إِثْمٌ وَالْفَوَاحِشُ وَإِذَا مَا غَضِبُوا يغْفِرُونَ وَالَّذِينَ تَصَامُونَ رَبَّهُمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآمَنُوا بِالْآخِرَةِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَيُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ إِذَا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ تُرَابًا فَأَسْقِطَ عَلَيَّ تُرَابًا وَيْلَتَا لَيْتَنِي ين على الَّذين يظْنمونون إ سضبونَ في الأظم غير الفَّهُ العائِكَ لَهُم ذااب النن وَلانا صغر بفرَ إ إن ذلك إنذكَ منِن ثمِ الأمور